ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال عن عصبة يقفون في الأزمات كشم الجبال ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال عصبة يقفون في اللزمات كالشم من جبال فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقار وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال, الرجال وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال يسعون جهدا. للعولاء بلد دائما نحو الكمال أما إذا سكتوا فإن لها وقول نبى يسعون جدًا للعولاء بلد دائما نحو الكمال يصلون للغاية لو كانت على باد المحال ويح. ويحطقون مفاخرا كانت خيالا في خيال يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال ويحطقون مفاخرا كانت إِمَمٌ لَهُمْ تَسْمُوا إِذَا مَارَامَا ما نَجْمُ الشِّمَالَ أَفْكَارُهُمْ تفود تَفُودُ الْكُلَّ نَحْوَ الْإِعْتِدَاءِ إِمَمٌ لَهُم تَسْمُوا إِذَا مَارَامَا أبكار خطط تقود الكل نحو لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال بل يشتهون الخوض في حرب المداولة أحوال اشده رجال، الخوض في حرب بل الخوض في حرب بل الخوض في حرب امساط ساحات القتال ویرون ان الحر عبد انت ومحمود الخصال ملي به يا قوم إنهم موجدان ثقال ملي بفرد منهم ومحمود الخصال ملي به يا قوم ومحمود الخصال من ليبي يا قوم إنه موجد سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المناس سيقول بحثي این سؤلي ناذر صعب البناد سيقول بحثي إن نادر فمن الذي تحوي معا اوصافه لكن عذري لكن عذري لكن عذري لكن أن في الدنيا قليلا من رجال قليلا من رجال